تت دالحن باليل هو تنتهي الايام باليل بس شايفين حلمنا واقف بعيد يضحك علي binat bi w min alam nabdet twled كن بختار واللي كان حلمه في ايدي